book 2 93 93 93 بيزينن ميت اوف الجمل التابعه باستعمال ان كان ما اذا كان الجمل التابعه باستعمال ان كان Meadakan. Ik weet niet of hij van me houdt. La Adri in cana Uhoni. La Adri in cana Uhiboni. Ik weet niet of hij terugkomt. La Adri in cana sayoud. La Adri in cana sayud. Ik weet niet of hij belt. لا أدري إن كان سيخبرني. لا أدري إن كان سيخبرني. أوف هيّا هل إن كان حقا يحبني. إن كان حقا يحبني. أوف هاي هل عاد؟ كان حقا سيعود. إن كان حقا سيعود. Of hij me wel pelt? In kan hakkan, sejخabruni. Ik vraag me af of hij aan me denkt. Inni la etesael ma ezakan, eufkir fie. Inni etesael ma ezakan, eufkir fie. Ik vraag me af of hij een ander heeft. Inila Atasa aluma Iva canal dehi wahida tun Uhra. Inni atasaal Ma Ida Kana Ladehi Wahida Uhra. Ik vraag me af of hij ligt. Inila Atasa alu Ma Iva Kana Yakvib. Inni Atasaal Ma Ida Kana Yakdeb. Of hij wel aan me denkt? Of hij misschien een ander heeft? Of hij wel de waarheid spreekt? Maar hij hij wel de waarheid spreekt. ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ إني لأشك ما إذا كان فعلا. إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. أشك ما إذا كان يريدني فعلا. أشك ما إذا ما إذا كان سيكتب لي. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. إني لا أشك ما إذا كان سيتزوجني. أشك ما إذا أشك ما إذا كان سيتزوجني. أشك أشك ما إذا كان سيتزوجني. أشك ما إذا كان سيتزوجني. ما إذا كان حقا يريدني ما كان of اذا كان حقا سيكتب لي ما اذا كان حقا سيكتب لي ما إذا كان سيتزوجني ما كان حقا سيتزوجني